Izra'ana ram, fakal l ahlim kuthu. Inni anas tna ralali ati kum minha b qabas. آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس قوا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 أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساح ليأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني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 إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعلم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 كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيذكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أرناه آياتنا كلها فكذب وأبا قال أجبتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلا نَكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَجَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ فَجَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سِوَا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 بيحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسر النجوى قالوا إن آذان لساحران يريدان أن ويخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا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 قالوا آمنا بربها هارون وموسى قال آمنتم له قبل ان اذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا اقتطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلب أنكم في جذوع النخل ولا تعلمون أن أيونا أشد عذابا وأبقى قالوا لن ترك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فقض ما أنت قاضٍ إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنما بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي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 جنات عزن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى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 فرجع موسى إلى قومه غضباً أسفاً. قال يا قوم ألم يعذبكم ربكم وعدها الحسنة؟ أَفَتَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُ؟ ثم أيح الل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أطلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى فأخرج لهم عجلا جسدا له كوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي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 تابعني وأطيع أمري. قالوا لن برح عليه عاك في نحت لا يرجع إلينا موسى. قال يا رون ما منعك إذ رأيتم ظل ألا ت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 قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبقروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولتني نفسي قال فَذَهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلِفَهُ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 وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِلَّةَ الذِّكْرِ مَنْ أَحْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْرًا قَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي ور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إلا بثم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون إن يقول أمثلهم طريقه إلا بث إلا يوماً ويستئذونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفاً فيذوقها قار صف صفاً لا ترى في جاع وجو ولا أمتا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 وكذلك أنزلناه القرآن العربي وصرفن فيه من الوعد وصرفن فيه من الوعد لعلهم يتكون أو يحدث لهم ذكر فتعال الله الملك الحق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 فوسَّسَ إلَيْهِ الشيطانُ قَالَ يا آدمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الخُلدِ وَمُلْكِ الْيَبْلَى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصا آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربّه فتاب عليه وهذا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 ذكرى فإن له معيشة ضنك ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أت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 وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَكَ تَرْضَى وَلَا تَمُدْنَ عَيْنَيكَ إلَى مَا مَتَّعْنَاهُ بِهِ أزْوَاجٍ مِنْهُمْ زَهْرَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أَوْ لَمْ تَأْتِهِ الْبَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى وَلَوْ أَنَّ أَهْلَكَ علنه بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لولا لا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل تربصوا فتربصوا فتتعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى